الحمد لله وكفى وصلاه وسلام على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى واله واصحابه المستكملين الشرف وبعده لازلنا واياكم اخواني نقف وقفات مع سوره النور وكنا قد وقفنا البارحه عند قوله تعالى استلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم استلقونه يقول الزجاج يعني إذ يلقيه بعضكم الى بعض استلقونه بالساناتكم يعني واحد يقول هذا الكلام ثم يلقيه إلى الآخر ثم الآخر يلقيه إلى الآخر وهكذا استلقونه تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما لم تتأكدوا منه من صحته وما لم تتيقنوا منه وتحسبونه هينا تظنون ان هذا الامر سهل وانه لا اسم فيه ولكن قذف المحصنات العفيفات هو عند الله عظيم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عظيم في الوزر عظيم ان تنتهك حرمه من حرمات البشر وان ينتهك عرض المسلم والمسلمه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لذلك اخواني لا بد ان نتعلم من هذه الايه ليس فقط اخواني ان يتكلم الرجل في عرض المرأة فحسب ليس هذه الايه تقف عند سبب نزولها فحسب بل هذا بل كما تعلمون ان من قواعد القران ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالعبره بعموم اللفظ وان التكلم في اعراض الناس مهما كانوا كانوا رجالا او نساء فهو عند الله عظيم لذلك ينبغي لكل مسلم ان يتاكد ويتكلم ولا يتكلم الا بما يعلمه وهذا يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهذا لا لا شك أنه مما ابتلت به الأمة وهو التكلم في أعراض الناس سواء كانوا رجالا أو نساء بما لا يليق وخاصة هذا تكثر يكثر منه في الصفحات وفي المواقع الاجتماعية كلما وهذا للأسف تجد كثير منا المحسوبين على اهل الاستقامه من يدخل الى هذه الصفحات وهذه المواقع يملا صفي صحيفته اثاما ثم يخرج وهذا لا شك انه من ضعف الدين ومن ضعف الديانة ومن ضعف الايمان لا يقال لهم الا في هذه اللي. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فحرمه المسلم عظيمه عند الله عز وجل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 وأن أبا أيوب أو أم أيوب جاءت تسأل أبا أيوب قالت له أسمعت ما يتحدث الناس عن عائشة فقال لها أبو أيوب سمعت سبحانك هذا بهتان عظيم وكأن الآية نزلت بكلامه سبحانك هذا بهتان عظيم وهذا الأصل عندما تأتيك نقيصه لاخ مسلم مستقيم في الأصل ان تقول سبحانك هذا بهتان عظيم هذا هو الاصل ولولا استمعتموه يعني لولا يعني كان ينبغي ان يكون هذا فعل كل المسلمين هو يعني هذه الايات نزلت لما كان المجتمع المجتمع الاسلامي ناشئا لا زال في اوله لا زال كثير منهم دخلوا حديث عهد بالاسلام ولم يتربوا جيدا على الإسلام ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يقراوا القرآن كثيرا منه وما إلى ذلك لكن نزلت هذه الآية تعيظهم يعيظهم الله عز وجل بها ولولا إذ سمعتموه قلتم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 مؤمنين فلن تعودوا لمثل هذه الاثام ابدا ولمثل هذه الاوزار ابدا يعيذكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات في الاوامر والنواهي وما وما جعله من حدود وما جعله من اداب يبين الله لكم الايات والله عليم bij Amerikum, wama faaltu muhu, wemer ktaraftu muhu, wemer faaltu muhu, uwe ike, wemer faaltu muhu, uwe ike, wemer faaltu muhu, uwe ike, wemer faaltu muhu, uwe ike, wemer faaltu muhu, uwe in al de onschuldige in degenen die geloven, hebben ze een pijnlijke straf in de wereld en de andere. Allah weet en jullie weten het niet. En als Allah wilt, zal Hij vergeven zijn. En Allah en كل من كان صاحب فاحشة وصاحب معصية وصاحب أثام يحب أن كل المسلمين وكل المؤمنين على شاكلته ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين أصحاب الشهوات ماذا يحبون؟ يحبون أن تكون مثلهم لا يحب أن يكون وحده في المعصية يغبطك ويحسدك على ما أنت فيه من الطهر والعفافي wij jurid u l-edinje tabione en tamilu meilen alim. Wallahu jurid u eijetu bareku. Wallahu jurid u eijetu bareku, wallahu jurid u l-edinje tabione xehueti en tamilu meilen alim. Inna l en te كل ما يجلب هذه الفواحش فهم لا شك انهم داخلون في هذه الايه الذين يصورون النساء عرايا ويصورون يعني في الافلام والمسلسلات بالتبرج وهل فهؤلاء لا شك انهم داخلون في هذه الايه والذين يتكلمون على اعراض المؤمنات وأعراض المؤمنين ويسعون في الارض فسادا انهم لا شك داخلين في هذه الايه Innallezinen die hopen te shi'gen al faahische in de lezinen die aanen, wat is de bestrafing? Ze hebben een pijnlijk gevangenisstraf in de wereld en de andere. Allah Azza wa Jalla vergadert ze de wereld wa de andere. De leven in de wereld en de de de de وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم كذب هؤلاء ومحاولتهم، ذيوع الفاحشه في الذين آمنوا ويعلم براءة المؤمنين وبراءة المسلمين والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم لعاجلكم بالعقوبه ولأنزل عليكم الحجاره من السماء ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم والمقصود بهذه الايه على على المؤمنين الذين أخطأوا وغلطوا ودخلوا في هذه في هذا الكلام ليس على المنافقين بل على المؤمنين مثل مسطح وحسان وغيرهم ممن دخلوا وتكلموا وسمعوا كلام المنافقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يأمر بكل قبيحة من الأفعال يأمر بالزنا. والمنكر كل ما يكرهه الله عز وجل فهو منكر لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر فان الشيطان بمعنى يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فض الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع علي لما ذكر الله عز وجل حد الزنا وذكر حكم الذي تز... تز... يتزوج بالزانية وحكم التي تتزوج بالزاني وذكر حد القذف وذكر كل هذه الأداب ثم ذكر بعدها ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد يعني دل هذا على أن كل من سبق كل ما سبق من الاداب إنما هو من الزكاة إنما هو من, من الطهر الذي أمر الله عز وجل به في شريعته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد يقول مقاتل يعني ما صلح أحد منكم ما زكى أحد يقول ابن قتيبة ما طهر ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء قال بعض اهل العلم ان هذه الايه خاصه بالذين خاضوا في الافك من المسلمين فهي خاصه منهم وان الله عز وجل تاب عليهم تاب عليهم ولولا فضل الله عليهم ورحمته ما زكى احد منهم وما طهر من ذنبه واسمه وما تاب وما عاد واكثر المفسرين على ان هذه الايه عامه عامه في كل الناس لولا فضل الله على الناس ما صلح من العباد من احد وما اهتدى من احد وما ولولا عصمه الله عز وجل عباده ما طهر وما صلح منهم من أحد والآية في الحقيقه نحملها على العموم ويدخل فيها هؤلاء الذين اذنبوا وان الله عز وجل تاب عليهم ولكن الله يزكي ويطهر ويعصم من يشاء والله سميع عليم سميع لمن عصى وسميع لمن تاب وعليم كذلك لمن اذنب وعليم لمن صلح وطهر ثم قال سبحانه وتعالى ولا الفضل منكم أن يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم كما ذكرنا في الحصة السابقة في الدرس السابق أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وكنا ذكرناها تابع لقصة الإفك وأن أبا بكر لما حلف أن لا يعطي مصطح ابن اثاثه أن لا يعطيه نفق بعد اليوم لأنه تكلم في من تكلم من افك وكان هو قريب من أبي بكر ابن خالته وكان أبو بكر ينفق عليه فحلف أنه لا يعطيه نفق بعد اليوم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 مسكينا ومهاجرا وبدريا كان فقيرا وكان من المهاجرين وشاهد أبا وابن خالة أبي بكر وليعفو وليصفحوا يعني على أبي بكر لام هنا لام الأمر دخلت على الفعل المضارع وليعفو عن خوضهم في أمر عائشة يعفوا عنهم وليصفحوا ألا تحبون المخاطب هنا المخاطب أبا بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلما قراها النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر قال ابو بكر وهو رضوان الله عليه من افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانظر يعني رغم ما فعل مصطح انه سا يعني تكلم في من تكلم على ابنته ورغم ذلك فابو بكر لما جاء امر الله خلاص لما جاء يعني قول ربنا عز وجل الا تحبون أن يغفر الله لكم خلاص أبو بكر قال بلى أنا أحب يا ربي أن تغفر لي بلى أنا أحب أن تغفر لي وأرجع إلى مستح نفقته التي كان ينفقها عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا سبحان رب العظيم لذلك إخوان هؤلاء الجيل انتصر Wanneer ik kandig, m'uqminig, m'uqminig, Izaqqad Allah huwara, s'uqmina, eye jekun eye m'lchir. Kalas, maax van enzel, el-hukum. Elegant God jaqfir Allah huwlakum. Weghaalda, elegant huwibwuna, jaqfir Allah huwlakum. Weghaalda, elegant huwibwuna, jaqfir Allah huwlakum. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, لكن ح... يعني حظيت فقط الا تحبون ان يغفر الله لكم قال بلى يا ربي اني احب ان تغفر لي وهو من هو رضوان الله عليه قال والله لا انزعها منه ابدا ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات Lijnen we de en de عذاب عظيم. en sterfte om te zien en te zien en te zien en te zien en en te zien zien en wat zien en أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم إن الذين يرمون المحصنات والمحصنات المقصود هنا وكلمة المحصن تطلق على, أو المحصنة تطلق على المتزوجة وتطلق على العفيفة الطاهرة وهو والمعنى الثاني هو المقصود هنا إن الذين يرمون المحصنات يعني العفائف الطاهرات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات يعني الغافلات عن الفواحش ال يعني ألا يقع في قلبها أصلا الفاحشه ولا فعل الفاحشه لا من قريب ولا من بعيد فهي غافل عن هذه الرذائل أصلا وعائشة طبعا كانت كذلك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله واللعن اخواني هو الطرد من رحمه الله لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم تخيلوا جرم من يرمي امراه عفيفه مسلمه محصنه غافله عن هذه الفواحش وهذه المنكرات لعنوا في الدنيا والاخره نسال الله العفو ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم فالعظيم الجبار سبحانه وتعالى هو من توعدهم بالعذاب العظيم فلكم أن تتخيلوا إخواني هذا العذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد على هؤلاء ألسنتهم وأيديهم وارجونهم بما كانوا يعملون عفوا قبل أن نمر إلى هذه الآية إلا الذين يرمون المحصنات بعض أهل العلم من قال أن هذه الآية وهذا الوعيد العظيم خاص في من يرمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال من قال منهم هذه هذا القول لأن الآية نزلت في زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة لا الحقيقة هي Laat als wegen de bibel in de bibel وكذلك هي لكل waardoor hij de يدخل يدخل من tahira. في كل de kuli, je يدخل تحت هذا men ويدخل تحت هذا الحكم tahira, gafila, يوم تشهد de kuli, die kuli, بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون، وكانوا يتكلمون في هذه die kuli, die en te vreden, en u bij de vlekker, te vreden, kama, delet, allee, baud, leij, te schrijven, alleen, het zijn het, zomaar, lema, te vreden, het zijn het, om te schrijven, alleen, een idee, om te vreden, om te vreden, om te vreden, om te vreden, om يوفيهم الله دينهم الحق بمعنى جزاءهم الواجب يوفيهم جزاءهم الواجب الذي يستحقونه يومئذ يوفيهم الله يوفيهم الله دينهم الحق وحسابهم العدل ويعلمون أن الله هو الحق المبين أن الله عز وجل هو الحق ودينه الحق ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق ويبين لهم حقيقه ما كان يعيدهم في هذه في هذه الدار ثم قال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الايات كلها اخواني كما ترون أنها تتكلم عن ماذا؟ عن قذف المحسنات وعن التكلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم قبلها من يعني من تكلم من تكلم على مسلمة ولم يأتي بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة هذا الحد ثم بعد ذلك الزوج ثم بعد ذلك قصة الإفك يعني كلها في الكلام. لذلك هذه الآية إخواني أكثر المفسرين على معنى الخبيثات المقصود من الكلام الخبيثات من الأقوال والكلام للخبيثين من الناس من الرجال الخبيثات من الأقوال الخبيثة هذه التي يرمى بها أهل الخبث فهي للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال انما هم للخبيثات من الكلام والقول والطيبات من الكلام هي للطيبين من الرجال طيبين من الرجال والنساء تدخل كمال خبيثون تدخل الرجال والنساء والطيبون من الرجال والنساء للطيبين من الكلام والاقوال الحسنه والطيبه اولئك مبرؤون انظر لازال السياق على الكلام اولئك مبرؤون مما يقولون لذلك اكثر المفسرين على ان الخبيثات المقصود منها الكلام وليس الخبيثات النساء الخبيثات والرجال الخبيثين واضح للخبيثين الرجال هذا اكثر المفسرين وبعض اهل العلم بعض المفسرين يقول هذه الايه عامه الخبيثات من الكلام وهذا الذي يدل عليه السياق سياق الايه للخبثين الخبيثات من الكلام والخبثات من النساء للخبثين من الرجال واضح والخبثون من الرجال والنساء للخبثات من الكلام وللنساء وما الى ذلك واضح والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قالوا لان لان الله عز وجل قسم الناس ثلاثه اقسام او قسم الدور ثلاثه ادوار دور للدور للخبيثين يعني الخلص كلها خبيثون ودور للطيبين الخلص كلها طيبون ودور مخلطة واضح فدار الخبيثين هي النار ودار الطيبين هي الجنة والمخلطة هي هذه الدنيا واضح فلذلك يبتلي الله عز وجل الخبثون بالطيبين ثم بعد ذلك الله عز وجل يفصل بينهم يوم القيامة فالطيبون والطيبات لهم الجنة والخبيثون والخبيثات لهم النار والعيذ بالله نسال الله ان يجعلنا من, من الطيبين ويجعلنا من اهل الجنان الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون هؤلاء الطيبون وأولئك الطيبات أولئك مبرؤون كعائشه وصفوان وغيرهم من الطيبين أولئك مبرؤون منزهون مما يقولون مما يقول أهل النفاق وأهل الإفك وأهل الضلال ومن هلك في من هلك معهم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فالمغفرة هي العفو من الذنوب والرزق الكريم هي الجنة نسى الله بعفوه أن يدخلنا الجنة و. روية أن عائشة كانت تفتخر بأشياء اعطاها الله عز وجل إياها لم تعطها إمرأة غيرها منها أن جبريل اتى بصورتها في سرقة يعني شقت حرير بيضاء هذه المعنى سرقة سرقة من حرير وقال هذه زوجتك يعني طيبة يعني وكانت تفتخر عائشة بهذا من جملة نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها احدا إلى آخر الآيات لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى ونستأنف غدا باذن الله تعالى هذه الآيات نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الحافظين له والعاملين بأوامره ونواهيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم